يا ayetlizin amin olun, kulların bilin, bilin. O şahididir Allah ve onunla kendi كُن غَنِيًّا أَوْ طَيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الهوى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا وَالكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبثغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جاء الحقين والكافرين في جهنم جميعا.